بعد أن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا, يحملنا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين اخواني وخواتي دقت ساعة الحقيقة تورس بالأمس واليوم مصر واليمن وفي الغد ما في علم الله ما في غيب الله سبحانه وتعالى إذن هي ساعة الحقيقة ساعة الحقيقة التي غالط ويغالط كثيرون منا أنفسهم فيها حكاما ومحكومين فائرين ومثورا عليهم استمعنا إلى ذلك الشيخ الكبير شيخ السن وليس شيخ العلم الهرم بتعبير نفسه قال عليكم يا شباب تونس أن تقدموا لتونس ما لم نقدمه نحن لأننا هرمنا وأشار إلى رأسه رفضت هذه المغالطة قد كنت بالأمس شابا لم تقدم شيئا لا تقل لا نستطيع أن نقدم لأننا هرمنا تغالط نفسك وتغالطنا أشار إلى رأسه لأننا هرمنا قد كنت بالأمس شابا لماذا لم تقدم شيئا لتونس؟ لماذا قدمت كل شيء على مذبح الطاغية وكنت أنت تقدمة ايضا أضحية يسمونها في اللغة اللهوتية الإسرائيلية التقدمة ليس هذا هو السبب ليس السبب في أن الشباب اليوم يثورون وينتفضون ويهبون هبت رجل واحد وأنكم أنتم معاشر الشيوخ الهارمين لم تفعلوا ذلك بالأمس أو لم تفعلوا عفواً ذلك اليوم لأنكم أصبحتم هريمين هذه ليست لحظتكم واضح أن ضمير الشباب اليوم وروح الشباب تقول وتصرخ ليست لحظتكم حتى أننا نستشعر نوعاً من انفه أيها الإخوة ونوعاً من استنكاف هؤلاء الشباب أن يسمحوا لمن لم يشارك حقيقة في اشتراح ثورتهم أن يتسلق على ظهورهم. إنهم يتقززون من هذا يشمعزون من هذا وهذا وضع جديد في يوم من الأيام كتب بليز باسكال يقول تسخر البلاغة القويمة من قواعد البلاغة وتسخر الأخلاق المستقيمة من مبادئ علم الأخلاق ونحن نقول يوم تهزأ الثورة من منظري الثورات تهزأ الجماهير من فلاسفه الجماهير وتعبئة الجماهير أين هم هؤلاء؟ أين فلاسفه الجماهير؟ أين منظرو الثورات جاءوا متأخرين في تونس وفي مصر ايضا جاءوا متأخرين الشباب وحدهم بلا تجيش بلا تعبئه من هؤلاء المنظرين رجالات الأحزاب والحركات والفلسفات والأيدولوجيات المختلفة الشباب وحدهم انطلقوا يشترحون لحظة جديدة من تاريخ أمتهم أيها الإخوة يفتحون فصلاً بل كتاب جديداً إن شاء الله في تاريخ هذه الأمة المجيدة ويلحق بهم هؤلاء الشيوخ من المنظرين من رجال الأيدولوجيا والعقائد والحزبيات متاخرين دائماً وعلى استحياء وبعضهم يلحق ويترك دائماً خط رجعة إذا فشلت هذه الهبة إذا فشلت هذه الثورة فلديه خط رجعة تصريحات موزونة بميزان أيها الإخوة المطالب أحيانا تحتمل وجهين شاذي مسخرة هذا هزو ولذلك حق لهذا الشباب الثائر الممتلئ حيوية وحياه حبا في العدالة أيها الإخوة وحبا في الإنسان حبا في العدالة وحبا في الإنسان وعشقا للحرية والتحرر حق لهم أن يشمئزوا وأن يسخروا من أمثال هؤلاء هذه ليست لحظتكم إنها لحظتنا عليكم أن تتفرجوا وتدعوا لنا ليس أكثر من هذا أما أن تأكلوا بها خبزا لا أن تتسلقوا بها إلى مناصب جديدة لا على الأقل إيه الآن الشباب في تونس يقول لا لن نسمح بهذا وهذا يدل على الوعي أيها الإخوة المرهف الحساس والمستنفر لدى هذا الشاب لدى هذا الشاب الثائر الشاب الهاب الملتهب المنتفض شباب أيها الإخوة أعادوا الثقة من الإنسان. هذا هو الإنسان هذا هو خلق الرحمن ليس الشيوخ الكبار أيها الإخوة في السن والكبار في العلم الذين عموا عن المشهد كله بكل قسماته المثيرة والمستفزه أيها الإخوة إيجابيا المحركة المنهضة الشعور أيها الإخوة الشعور بالعدالة الشعور بالجمال ما يحدث جميل جدا نحن الآن أيها الإخوة نتابع فصولا من كتاب الجمال أيضا ليس من كتاب الحرية والعدالة فقط من الجمال ما يحدث جميل تشعر أنت بأنك أمام وضع جميل جدا هذا ليس تفلسفا لأنه في تعريف من تعريفاته ما هو الجمال الجمال التناسب والتناسق تخيلوا أجمل البشر لو كان يوسف عليه السلام أرجو كان أو امرأة واستطال أنفه حتى أصبح ثلاثين سنتيمتر سيصبح جماله تشويها وتشوها قباحة ودمامة ما يحدث في بلادنا أيها الإخوة من عقود هو تشويه أبلغ بكثير من هذا التشويه أقزام أقزام حتى خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية تؤكد أنهم أخزام لم يكونوا أكثر من ذلك أصبحوا عمالقة أطول من جبال بلادهم أطول من أنهار بلادهم أيها الأخوة شيء أجي فرد واحد عسكري مخلص ثلث اعدادي هذا زين عابدي في تونس تونس سموه سمو... سمو ثانوية باكالوريا آه؟ ناقص ثلاثة <تصفيق> لأنه <تصفيق> لم يكمل الثانوية آه؟ هذا يتخذ عباد الله خوالاء ومال التوانسه دول المال له ولعائلته ولأنسبائه وأقربائه أنتم ليس لكم شيء يقتل ويذبح ويستحي من شاء أيها الإخوة ها ويمضي أوامره لا معقب لا, لا رد له لماذا؟ أنت عسكري غير متعلم قد تكون عسكرية من أشرف الناس يا حي هلن لكن عسكري غير محترم وغير متعلم تحكم في امه كاملة وتار نفسك قدرها ويسمح لك هؤلاء العجزة وشيوخ السن وربما شيوخ العلم أيضا والكتاب أن تكون قدرنا انتبهوا يبد أن نفك كل ما نسمع كل ما نرى وكل ما يُعرض علينا المعنى الكامن أيها الإخوة والمضمن في اعتذاره اليائص المحبط الأخير قبل هروبه المشين فهمتكم وولدت فيكم غلطوني أعدكم بكذا وكذا وكذا سأفع يقدم تعلات ومبررات المعنى الكامل وراء هذا كله وراء الكذب طبعاً هذا كله أنه قدرنا يقول أنا قدركم لثلاثة عقود كنت قدراً قدراً سيئاً قدراً أعمى قدراً باطشاً راهباً لكن كنت قدركم وأنا الآن قدركم لذلك فكروا في التعلات والتبريرات التي أقدمها لست قدرنا نحن أكبر بكثير نحن أمة أنت لست إلا واحدا منا وحقيرا من أمة تعد عشرة ملايين حقير من حقراء هذه الأمة لست أكثر من ذلك لا نريد أن نسمع تبريرات لا نريد التبريرات لأنك لست قدرنا ببساطة إلى الجحيم فلتذهب ونحن نعرف طريقنا نعرف ماذا نريد لا نريد أن نسمع تبريرات لا منك ولا من حزبك ولا من غيرك هذا ما حدث الآن في مصر يأتي صفوت الشريف أه؟ التائه لكي يقول أنا قلت لهم طلبات الجمهور طلباتنا على رأسنا رأسك ما لا أنت رأسك قمة انتبهوا هذا المعنى متعجرف في غطرسة هنا في غطرسة الشعوب لا تشعر بها لكن لا شعوريا هي تشعر بأن شيئا غير مزبوط مش في الخط يعني ايه معنى طلباتك على رؤوسنا ومن أنت هل رأسك أنت قمة إفرست يعني قمة الهرب خوفه وبعدين اللي طلبات الجمهور الهائج على رأسك فأنت توضعت إذاً الله إذاً أنت خذرونا أيضاً مثل زين العابدين خذرونا ولا بد إيه أن نست... لا استقادرنا أنت قدر نفسك لعنت نفسك ولا استقادر لنا مهمتنا نحن أن نعيش مستقبلنا وأن نخلي الأجيال تعيش مستقبل هذه مهمتنا ولن نسمح بعد اليوم أن تكون قدراً لنا لا أنت ولا غيرك هذا منطق الشباب الذي يتحرك في الشوارع بكل بساطة لكن هنا سؤال كبير سأطرح سؤالا محرجا نحن ندخل أكيد طريقة أخرى في دائرة المحرجين أيضاً هل هذه القصة التي نتابع فصولها كل يوم كما قلت لكم بشعور بالجمال ننتشي بشيء جميل الأشياء تأخذ نصابها اللائخ بها تأخذ حجومها القزم عاد قزما والعملاق تبدى عملاقا الشعب هو العملاق الشعب هو كل شيء أخذ الشعب دوره الآن الشعب يتكلم الشعب يعتلي المنبر الآن الشعب والخدمة هذا قزما لا قيمة له أيها الإخوة من كان ينبغي أن يخ أن يخوف وأن يخاف حقاً هو لا هو الخائف الآن ومن كان ينبغي أن يراقب وأن يخيف هو الشعب هو الذي يراقب ويخيف الآن صحيح هذا جميل هذا شعور جميل شعور بالجماله اترك العدالة والحرية والحق هذا شعور بشيء جميل الوضع جميل والوضع كما قلت في الخطبه السابقة معقول قبل ذلك لم يكن معقولا كان شيء تحت المعقول وفوق المعقول وخارج المعقول سريال يعني وراء المعقول مش مفهوم أيها الاخوه الاشياء مشوهة كأنما تنظر اليها من خلال المرأة مقاعة أو محدبة كل شيء مشوه الصغير يكبر والكبير يصغر، الحقير أيها الإخوة يشرف الشريف يحقر والنبي قال هذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة تحل لحنة الله وغضبه على الشعوب كلها لماذا تشكتون على هذا؟ وكلنا نتحفّل حديث الروي بضاء من ورائكم سنوات أو قال إيه سنين سنوات أو سنين خدّاعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة قالوا ما الرويبضة يا رسول الله طبعا الرويبضة تصغير الرابض الربض هو الجالس القاعد لا يحب أن يعمل كسول يقهر عباده نفس المسلسل الحقير عبر البشرية الذي بدأ بالسيد أيها الإخوة الجالس في قصره والعبيد في ملكه أيها الاخوه مملكون له يعملون لحسابه المساكين على ملء بطونهم قهر هذا هو رابط جالس لا يعمل ولا يتعب ولا يكتح ولا يطلب حتى المعالي النبي قال لم يقل الرابط إنما قال الروايبضة شخص حقير وجالس عن كل المعالي ويتكلم تماما مثل صفوة الشريف قال طلباتكم على رؤوسنا يعني رأس كبير هو المسكين تواضع للشعب المصري لثمانين مليون فيهم العباقره وفيهم الأولياء والأطقياء وفيهم الثائرون الآن وفيهم الشباب الواعون والمثقفون إيه طلباتهم على رأسه رأسه العالية على قمة الهرم يعني ما هي هذه؟ ما هي الغطرز هذه؟ هؤلاء لا يفهمون أيها الإخوة ولا يستطيعون أن يفهموا نرفض حتى كلمة إيه من قال حتى نسمع كلمة فهمتكم لا يفهمون حتى هو يكذبون لكن لا يفهمون ولا يستطيعون أن يفهموا هؤلاء فسدت طبائعهم نفوسهم فاسدة قلوبهم فاسدة عقولهم فاسدة هؤلاء هم الذين سماهم أفلاطون الحيوانات الكبرى قال كل طاغية هو حيوان والطاغية الأكبر هو الحيوان الأكبر أفلاطون طبعا الذي فقد إنسانيته لا يمكن أن تكون انسان أول من يفقد إنسانيته هو الطاغية وليس الضحية قبل ان تفقد الضحيه انسانيتها بالعكس الضحيه قد تبقى ضحيه وهي انسان وانسان نبيل اذا بقي مستعصما الى اخر لحظه بقول لا على جثتي لا لن اقول نعم هذا هو الفيلسوف العبد كان عبدا كان مملوكا هذا لاحد الرومان ابيكتاتوس الفيلسوف الرواقي ستريكست يساله احد تلاميذه يقول له يا استاذي متى أكون حراً؟ أنت علمتنا أن نحشق الحرية نستهام بها حباً فما هي الحرية؟ متى أكون حراً؟ متى؟ هل أنا حر؟ هل أنا عبد؟ مش معناه أنك غير ملوك أنك حر؟ لا, لا لا معظم الناس عبيد عبيد حتى عبيد للطاغية للحاكم الحاكم بأمري عبيد وحيان العبيد طوعيون بطاحتهم باختيارهم العبودية المختارة تين دي لأبواسيان فقال فقال له هل يستطيع أحد أن يرغمك على أن تصدق بما لا تصدق به تسمع الكذب هل يستطيع أحد أن يكره قلبك على أن تصدق هذا الكذب قال لا أنا هذا في قلبي إن عرضنا الأمانة حرية قلبي حر بتحرير الله له الله خلقه حر لا تستطيع الدنيا كلها على أن تخدع قلبي قلبي يعلم أن هذا كذب قد أقول بلساني نعم هذا صدق لكن قلبي يقول لا هذا كذب قال لا قال هل يستطيع أحد يا بني أن يحملك على إرادة ما لا تريد أن تريد شيئا لا تريده قال ربما إذا أكرهني وهددني بالسجن أو السجن إذا أردنا المصدر أو القتل قال حسن فإذا لم تعبأ بالسجن ولم يرهبك الموت قال إذا لا يستطيع قال انت حين اذا حر طلبوا الموت وهب لكم الحياه اكثر ما تخوفنا به السجن لا نخافه القتل يا حي هلن بالقتل اذا جاء في سبيل الحق والله والحريه والشعب والمستضعفين اعظم شهادة أشرف شهاده والله العظيم الناس يموتون كل يوم حتى في مصر وفي غير مصر يموتون بتاثير الاوفر دوز حقن زائده ايها المخدرات والاشياء الهباب السموم يموتون يموتون في حوادث طرق يموتون في حوادث سيارات يموتون بالعروف بالهيباتيتس هيباتيتس ا ها وبامراض كثيره جدا جدا منتشره وساريه دمرت الشعب قتلت الملايين يموتون بالعكس اذا لنبادر منايانا بايدينا طلبا لانسانيتنا طلبا لرضاء الله الذي ماكرها شيئا كرهه للظلم الله لا يكره شيئا أيها الإخوة يبلغ كرهه للظلم ما كان شيئا كالظلم لا إله له وسوف إيه؟ نتكلم في هذا بعد قليل ولذلك هذا الفيلسوف العبد يقول وإذا هدد الإمبراطور،, الإمبراطور الروماني أنه كان في القرن الثاني الميلادي 130 ميلادي مات تقريبا قال إذا هدد الإمبراطور بأنه سيفصل رأسي عن جسدي وهو عبد عبد في ملك سيده لكن يعيش حرا أكثر حرية أيها الإخوة من الشخصية الأولى بعد الإمبراطور المستعبد لأهواء الإمبراطور ومطامعي الشخصية هذا هو الحر وهو عبد لسيد روماني عادي ليس للإمبراطور قال إذا هدلنا الإمبراطور بأنه سيفصل رأسي عن جسدي فسأجيبه الرأس الوحيد الذي لا تستطيع أن تفصله عن جسديه رأسي أنا لماذا؟ نمع الكلام هذا طبعاً أعلم أن الإمبراطور يستطيع أن يقطع رأسه بسهولة لكن هذا الرأس يحمل أفكار وقناعات لا يمكن أن تخرجها منه، ولذلك لا تستطيع أبداً أنا خالد قال يقسم الجندي الروماني على ألا يحترم إلا الإمبراطور وأنا أقول نحن لا نحترم إلا أنفسنا أنا تعلمت أن أحترم نفسي بعد ذلك سأعطي كل أحد ما يستحق من الاحترام ليس أزيد منه وليس أقل لأنني محترم هذا معنى كلام إبيبتيتوس أما هذا الطاغي المهين ليس له احترام هذا مهين وهذا حقير وهذا وحش كبير هذا أكبر حيوان في البلد الأمور إذا اعتدلت سيبين ويضح تماما أن أكبر وحش هو أكبر رأس في البلد هو هذا كما قال أفلاطون حاكم أفلاطون هذا ليس كلامي هذا كلام أفلاطون اكبر وحش هذا اكبر حيوان ايش مبرر قتل الناس هتك اهراض الناس اعتقال حريات الناس تغول اموال الناس وارزاق الناس ايداع الناس في السجون 20 و 30 سنه حكم البلاد بقوانين الطوارئ 30 سنه ايش هذا ايش هذا هو اخر مقوله اوضح كاننا نعيش خارج التاريخ خارج الكوكب خارج الدنيا ثلاثون سمع كم طوارئ معناها هذه حالة عداء متبادل بين الحكومة والشعب واضح لا تقول لي الأوضاع بخير الإنجازات العظيمة مستحيل أنت تحكم بالطوارئ حجة الإرهاب الإسلامي والكلام الفارغ هذا هذه لعبة أصبحت مكشوفة لعبة أصبحت مكشوفة الحمد لله أكثر ما يسر أن هذه الثورات أيها الإخوة لا ترفع لا شعارات إسلامية ولا غير إسلامية ترفع شعارات عالمية إنسانية هذه شعارات الإنسان؟ هذه مطالب الإنسان؟ طبعا لحظت أن بعض المفكرين الذين نعتز بهم ونوفر احترام آرائهم وتحليلاتهم يعني نظر شزرا بنوع من يعني استخفاف أيها الإخوة لتوصيف هذه الثورات أن تكون ثورات جياع لا لا نستخف بهذا جزء من ذلك حق وهذا لا يستخف به من واجب الشعوب مش من حق الشعوب من واجب الشعوب أن تثور أيها الإخوة لكي تضمن معيشتها اليومية هذا لا يستخف به علينا ألا نستخف بهذا لكن صحيح هي ليست ثورات خبز وجياع فقط هي ثورة خبز وثورة حرية وثورة كرامة وثورة إنسانية هي ثورة الإنسان والإنسان يحتاج الخبز ويحتاج الكرامة ويحتاج حرية يحتاج كل هذه الأشياء حتى لا نكون مثاليين وطوبويين لنكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا الإنسان يحتاج هذا وهذا وهذا أما إذا اضطر أيها الإخوة آه فالإنسان الذي هو إنسان ينبغي أن يكون على أتم استعداد أن يتخلى ليس عن خبزه عن حياته في مقابل أن يوفر كرامته وحريته لا عقدنا خطبة قبل أشهر خير لك أن تكون سقراط ساخطا غير راض على أن تكون الأبحد كما قالوا يعني الحيوان الكريه الخنزير راضيا ليكون الانسان حيوان سمين شبعان لا انا ساكون انسانا ونحيفا ومهزولا بكرامتي بانسانيتي ولن اكون حيوانا سمينا لا اريد اريد ان اسمن وحريتي هي ذاهبه معتقلة هذا هو النموذج التونسي الذي سماه بنفاق الغرب طبعا بنفاق السياسة الغربيين لا اقول الشعوب الشعوب تؤيد حريتنا واضح جدا جدا وتباركها وهي فرحانه جدا بها اما القاده والمنافقون منافقوه السياسه هنا في الغرب وفي أمريكا لا يحبون هذا أبداً يكرهونه وكره الموت أيها الإخوة آه جاك شيراك يصف تونس بالمعجزة التونسية كان رئيس بلدية باريس طبعاً يصفه بالمعجزة أين المعجزة؟ أين في خبز؟ في خبز وماء يعني وفي تعليم وفي صحة وفي خدمات لكن وين الحرية؟ وين الكرامة؟ وين المشاركة في الشأن العام؟ ما في، لا أنتم مجرد قطيع يقول فقط لا يمكن الشعوب لا ترضى بهذا لذلك بعض الناس فعلا كانوا مصدومين لماذا يذور الشعب التونسي ليس جائعا تقريبا هناك شعوب اكثر جوعا منه لا القضيه ليست قضيه فقط إيه؟ الخبز والماء وهذا الشعار مخادع الى حد ما ايضا خبز وما بن علي لا مش بس خبز وماء، لا خبز ما زال الحرية وكرامه زال الانسانيه هذه بلدي كما قلت وهذا مصيري ولست قدرا لي للاسف الشديد الفكر الاسلامي الصحيح من اليوم الاول وهذا مدهش أيها الإخوة مدهش بخلطعه مع مواريث كثيرة مدهش بأسباقيته الزمنية لمواريث ثالية في عالم السياسة وتنظيراتها كان الخليفة السلطان الأعظم صاحب السلطة الأعلى والأرقى أيها الإخوة يصور على أنه أجير لدى الأمة مجرد أجير ويعامل كأجير ويحاسب ويراقب وهذا كان شيئا عادي يتنفس هذه سياسة عادية تتنفس ونبهت عشرة المرات ومع اللعنة التي حاقت بهذه الأمة مع معاوي بن أبي سفيان ومن تلاه لا صار الخليفة الملك السلطان هو القدر هو الرب الصغير مع ابي جعفر المنصور ظل الله صار ظل الله في الأرض هكذا واستخدم هذا التعبير ظلا لله استغفر الله العظيم شيء يصدق وممنوع أن تعترض عليه لا في الباطن لا في الظهر وإلا تفقد حتى إيمانك عليك ألا تعترض عنك أن تستسلم بالكامل لأن هذا مراد الله هذا قدر الله هذه الأيام نسمع أيها الإخوة بعضهم يعني ألف كتيبات طبعا محقورة جدا جدا ينب فيها على كفر هذا البيت هذا الكفر أيها الإخوة الذي أصبح شائعا الآن في الفضائيات وعلى المنابر حتى منابر الجمعة كان بين هذا أن يقتبس أبو القاسم الشاب الكافر إذا الشعب آه إذا الشعب يو من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القصد الله العظيم أن يستجيب القدر وبدأت الفتاوى تستل من بطن صحائف عفى عليها إيه الزمن من عقود أيها الأخوة استفتي العلماء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه فقال هذا هو الكفر بعينه فلا بد أن يستجيب القدر أفتى الشيخ الألباني هذا هو الكفر بعينه الشيخ صالح الفوزان في السعودية نادى الله في عمره آه. قال كلام فاضي واتى بكلام طبعا طعن بهذا الكلام طعنا بالغا او بليغا كلام فاضي لا يجوز ان يقال لماذا هو كفر لماذا هو فاضي لماذا هو من الكفر الشائع كما تقول موسوعه الافكار والمذاهب المعاصره هذا من الكفر الشائع تقول موسوعه يتردد على السنه الناس والخطباء والكتاب والمتكلمين لانه يجعل اراده الله تابعه لاراده الشعوب وهذا ضد العقيدة الإسلامية وضد الفهم الصحيح السلفي للقدر وما تشاؤون إلا هي شاء الله مشيئة الله هي الأولى وبعدين تأتي مشيئة البشر فما تقول ليش الشعب يريد فالقدر يريد لا بد أن يريد هذا كفر ماذا تركتم المشهد كله واتيتم تشغبون علينا بهذا البيت من الشعر هذا الذي يعجبكم لكن لم تقول لنا ما رأيكم في هذه الثورات في البداية يقول لنا قولوا لنا ما رأيكم في هذه الثورات ثم استثنوا بعد ذلك وتكلموا على البيت يمكن أن ندخل لي ميدان مناقشة معكم لكن يسكتون عن هذه الثورات أبداً وما أحلى منابرهم يا أخي شيء لا يصدق تتحدث عن الزوجة وتنكح المرأة لأربع تتحدث عن احترام التخصص من بعيد لبعيد يعني لا تتكلم في ما لا يعنيك واترك الكلام لعلماء الدين كأنهم يلزمون ايه أيها الإخوة ما يعنيهم كأنهم لا يتكلمون في كل شيء وهل يطلب منهم أن يحكموا على هذه الثورات على ملايين الناس أيها الإخوة على عرقها ودموعها ودمائها على أمالها وألامها وطموحاتها ومطامحها يتكلمون يتكلم علماء الدين منه لا علم لهم لا بالسياسه ولا بالتاريخ ولا بالفلسفات يتكلمون ويدعون انهم يحترمون التخصص للاسف مضطر مره اخرى كما في خطبه انتحار ام استشهاد للاسف مضطر ها ان اتكلم في هذه النقطه عسى ان اتكلم ساعا ثم امضي الى غيرها اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر كلام من وجهه نظر متواضعه اسلامي صرف قراني محض هذا فهم صادق مئة في المئة العقيدة الإسلامية وليس فيهما يؤخذ عليه خلا ربما أي التحرز في التعبير أول شيء الكلام الضعيف هذا لن أصفه بالسخيف ها أن يقال هذا كفر بين كفر صراح وبواح لأنه يتناخذ مع العقيدة التي تقضي بأن مشيئة الله سابق على مشيئة البشر وما تشاءون إلا يشاء الله ها سنقول لهم طيب ماذا تفعلون مع مثل قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره المبادر هنا في يد من بيد من من الذي يبدأ البشر ابدأوا أنتم انصروني والله لا يطلب نصرا لذاته الله لا ينال منه أحد اصلا لا إله إلا هو وإنما نصره وهذا ينبغي أن يقل الشعوب نصر الله أكثر ما يتحقق ايها الاخوه بنصرة المستضعفين من ضاعت أرزاقهم ونهبت أقواتهم وكممت ألسنتهم أيها الإخوة واعتقلت حرياتهم وفقدوا حياتهم وأعراضهم ماضيهم مفقود حاضرهم غير موجود مستقبلهم معتقل ومهدر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذا هو هذا هو هكذا ينصر الله ان تنصر هؤلاء اذا نصرتهم فقد نصرت الله الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره وايش المؤكدات هذه وهو القسم ولام القسم والنون المثقلة أو الثقيل نون الثقيلة وعد واحد يقول لي لا مش وعد مش وعد بالعكس هذا فرض فرضه الله على نفسه ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله يقول واجبا علي كان فرضا علي انتبهوا يكفرون أبا القاسم الشابي يريدون أن يخصوا الثورة يريدون أن يفرغوها لا تستطيعون الآن ليس الوقت وقت خطابات انتبهوا كما قلت لكم لا لا لا تحزأوا الثورة من منظري الثورات بالحري أنها تكفر ولا تعبأ بل تبسق وتنضي على أصحاب الثورات المضادة على من يريد ان يسرق الثورات تبصق عليهم ثم تمضي لا تعبا بهم ليس لديها وقت لكي تنازلهم لانهم ساخطون من تلقائهم اليوم او غدا او بعد غد او لك أنقدي ما في كلام تفهم الشعوب هذا جيدا وكان حقا علينا نصر المؤمنين عجيب لماذا لم يقل تبارك وتعالى على السواء وكان نصر المؤمنين حقا علينا لماذا قدم الخبر لكي يثبت هذه الحقيه ثبتها بطريقه اخرى أبلغ من التعبير عن حقيتها فلم يقول وكان نصر المؤمنين حقا علينا هذا خبر كان إنما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين يعني حقية أيها الإخوة أبدا لا يشكك فيها أثبت من الثبوت حق الشيء بمعنى ثبت الله يقول هذا ثابت بماذا فسر الإمام الصيوطي والإمام السندي والإمام المبارك فوري في شروحهم الحديث المعروف وصححه الترمذي ثلاثا حق على الله عونه حق واجب فرض لازم قالك فلا بد هالتهم كلمه فلا بد حاروا في هذه اللابديه كيف ان يقال لا بد في حق الله ثم الله قال حق عليه فرض عليه واجب عليه وحرمت الظلم على نفسي محرم عليه كمان انتبهوا وكلامنا في الظلم والسياق كله في الظلم والثوره على الظلم والظالمين والطغاء وطاغتيين هذا هو ماذا قالوا؟ ثلاث حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله حق على الله عونه والمكاتب يريد الأداء أيها الاخوه والناكح يريد العفاف حق على الله قال الصيوطي ومن ورائه السندي ومن ورائهما المبارك فوري واجب على الله لابد فرض واجب على الله بمقتضى ماذا؟ هنا يحصل الانكسار والافتراق بين أهل السنة ونحن منهم بحمد الله وبين المعتزلة لسنا هنا من رأي المعتزلة ونحن مع أهل السنة في رأيهم المعتزلة كانوا يقولون يجب على الله يحق على الله فعل الأصلح طيب الله قال هذا الله قال الله قال أنا لا أفعل الأصلح وإلا الأحسن طب لماذا نختلف مع المعتزلة لماذا شنعنا عليهم قال لأنهم قالوا هذا الواجب ليس واجبا بالنقل وحده، إنما هو واجب بالعقل. العقل يوجب هذا. نحن نقول لا، نتراجع هنا أدبا مع الله، ونقول لا يستطيع أحد أن يوجب على الله ما لم يوجبه على نفسه. نتأدب مع الله، وبعدين الله مش هيقصر، انتبهوا. حاشر لله الله رب غني على العالمين، مش هيقصر في حقنا، مش هيظلمنا. لن يُخلي كتابه ووحيه ونقله. من أن يضع كل أمر في موضعه اللائق به تماما لذلك لماذا تقولون واجب بالعقل يعني أنه واجب ابتداء نحن نقول لا واجب بإيجاب الله ذلك على نفسه واجب بمقتضى وعد الله قال تعالى وعدا علينا إن كنا فاعلين وعدا علينا ومن أصدق من الله قيلها ومن أصدق من الله حديثا إذا قال الله إذا وعد الله لا يخلف ويصبح حقا عليه أحقه على نفسي واجبا اوجبه على نفسي كما ان الظلم حرم عليه لم نحرمه نحن هو حرمه على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او في روايه فلا تظالموا واحدا علينا ان كنا ولقد سبقت كلمتنا واحد كلمة سابقة هذه لا مرد لها لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة وأن يذيقهم نعيمها مدمن الخمر أيها الإخوة وآكل الربا واكل مال اليتيم بغير حق والعاقل والديه حق على الله واجب على الله ألا يدخلهم الجنة مدمن الخمر حق على الله أن يشربه من نهر الخبال أن يسقيه من نهر الخبال وما نهر الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار حق على الله ماذا تردون حديث كثيرة جدا حق حق حق حق يعني لابد لابد لابد واجب واجب واجب لكن السؤال هنا ينبغي على الشيخ الألباني والشيخ صالح الفوزان وأمثل هؤلاء المشايخ الأفاضل رحم الله من مات وأمثل الله بمن عاش منهم أن يسأل نفسه أن يتساءل هذا وفاء أيها الأخوة وقضاء لبعض حق العلم والفكر وينصاف الشعوب حتى والمتكلمين يا إخواني الفكر أن يسأل نفسه هذه اللابودية فلا بد أي يستجيب القدر هذه اللابودية ما مصدرها العقل أم الشرع نحن نقول على طريق هذه السنة الشرع الله يقول هذا لا ينصر أن الله ولا ينصر أن اللهمن ينصره الله قال هذا ما في؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين مصدرها الشرع وأما قضية أن إرادة الله سابقة على إرادة الشعوب الشعوب وليس العكس نحن نقول بهذا لكن نحن نرى في إرادة الشعوب إذا أرادت مئنة من إرادة الله نعلم أن الله أراد لها أن تتحرق من يطلع الغيب؟ لا أحد لا يستطيع أحد أن يقول أنا سأقول لكم الله أراد إرادة كونية مش إرادة شرعية الله يريد إرادة شرعية لكل الخلق أن يتحرروا لكل الخلق لأنه معنى أن يتحرروا أن يكونوا عبيداً له وهذا معنى لا إله إلا الله لا إله لا معبود إلا الله الطاغية مش إله ايا كان باسم الإسلام باسم الدين باسم الكفر ما في طاغية إله وحين تكفر أنت بكل هذه الآلهة الزائفه تكون حققت بعض إيه اعتقادك أيها الإخوة بإلهية الله بوحدانية الله في إلهيته طبعا لذلك الصيغة السياسية والصيغة الثقافية للتوحيد لكلمه لا إله إلا الله هي التحرير تحرير الشعوب طبعا ولذلك سيد الشهداء حمزه ورجل قام إلى إمام جائر يعني إلى حاكم ظالم إلى طاغي من هؤلاء الطوغيط الصغار فأمره ونهى فقتله إنه بقال هذا سيد الشهداء في منزل واحدة مع حمزة ابن عبد المطلب طب لماذا؟ أنا سأتكلم الآن ضد طاغية على منبري أو بين إخواني أو مع زوجتي في فراش النوم استخفي أو بيني وبين ضميري أشد جبنا أنا وأكثر خوفا لا هذا يختلف لماذا؟ ما الفرق؟ أنت تاتي لطاغيه وتقول هذا في وجهي ثم تقتل أنت أعدمت أهلك حياتك أعدمت الناس فضلك أنت مت أنت خاسر لا فرق كبير حين تواجه الطاغية بهذا فأنت تبطل إلهيته الزائفة أمام الناس تقولهم سوف أثبت لكم أن هذا الغول والوحش والإله الزائف كذاب لا يسوي شيئاً أنا سأقول هذا في وجهه النبي يريد أن يعلمنا التمرد أن نكون أوفياء للحق أن نكون عبيداً لله لا للبشر والله لا يوجد دين إلهي أيها الإخوة يحرّض الشعوب والأفراد والجماعات على أن تسترد حرياتها السليبة وأن تحقق كرامتها الغائبة أيها الأخوة كهذا الدين العظيم بالله العظيم أنا أعلم أن المسلمين يزحمون مسجد الجمعة اليوم مثلا في العالم الإسلامي كم منهم من يفقه دينه حق الفقه في هذه الموضوعات في هذه الأبواب بالذات بعض الناس شرع أنه إذا صلى خمسه وصام رمضان وحج وعتمر وربما يعتبر كل سنة كل سنتين هذا ما شاء الله خطع تسعة عشر الطريق إلى الجنة مسكين والله العظيم انا اقول لك قد تحشر يوم القيامه مع الظالم على سواه لماذا القران اقرا قرانك يا اخي افهم اقرا القران القران يقول ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم الظالمون بقولك الظالمون مش انا الطاغيه اذ بح الناس وسجنه واكل ارزاقهم انا ماليش علاقه انا انسان عبد مامر في حالي لا لا لا اسمع اقرا ليا ولو ترى او الايات من سورة 7 إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين كارثة كارثة الله يقول هؤلاء الظالمين الذين أتحدث عنهم صنفان مين؟ المستكبر والمستضعف هم الظالمون يعني الطاغيه ظالم وأنا كمان ظالم طب أنا كنت مظلوما يا رب يقول لي كنت مظلوما وسكت على الظلم يا حبيبي رضيت به طاطيت براسك وعملت حالك الأمر لا يعنيك وكذبت على نفسك وعلى أهلك وعلى ضميرك وقلت الأوضاع ممتازة كل شيء كويس فيش نهب فيش سرقة فيش ظلم فيش قتل بغير حق فيش انتهاك أعراض فيش تأمر على الأمة وقضايا الأمة عملت حالك مش فهم حاجة الله سيبعثك ظالما يوم القيامة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا الله قال هؤلاء هم الظلماء المستكبر والمستضعف المستضعف الذي سكت الذين توفاهم الملائكة الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هناك أناس ضاقت بهم بلادهم بلادهم أيها الاخوه فلم يفضلوا ولم يؤثروا أن يطاطوا كما نقول بالعاميه وأن يكذبوا على الواقع وعلى أنفسهم وعلى الحقائق لكي يعيشوا ويملأوا كروجهم ابدا تركوا بلادهم. مهاجرين في سبيل ماذا في سبيل الا يبتلعوا ألسنتهم ان يتمكنوا ان يقولوا كلمه الحق انا لا اتحدث عن عملاء تعاملوا مع الشرق والغرب من اجل مصالح لا لا اتحدث عن ناس مخلصين ارادوا الكرامه والحريه لشعبهم ولبلدهم اما العملاء فلهم اللعنات في الدنيا والاخره اه هناك عملاء بس حتى المعارضه يضعون يدهم في يد المستعمر في الشرق والغرب فلعنه الله عليهم وعلى امثالهم موجودون قد كان لي وطن ابكي على فرقته وليس لي اليوم ارض ولا وطن ولا ارى في بلاد كنت اسكنها الا حثاله قوم قاهه الزمن هذا منطق هذا المهاجر الماجد يقول ولا ارى في بلاد كنت اسكنها الا حثاله قوم قاهه الزمن اسمه رئيس واسم رئيس وزراء ورئيس حكومه واسم سفير واسم وزير واسم مفكر وكذا حثاله الرويبضه ما الرويب هو رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة يتكلم في شؤون الاقتصاد والتنمية والجيل والثقافة والسياسة والتحرير والمستقبل والشباب الرجل تافه أنت تافه واضح أنك تافه بعضهم شاد جنسيا وبعضهم زكير صاحب طاس وكاس وبعضهم ما بعرف إيه ما عنده أي قدر من الثقافة وبعضهم خوان أفيم يتآمر مع عداء الأمة على الأمة وعلى شعبه وبعضهم يبيع ويشتري وبرك ذلك قادة الأمة شيء لا يصدق غير مخُول أبداً لكن السؤال أيها الإخوة السؤال قبل أن أن أطرح هذا السؤال أعود ليس فقط القرآن بل السنة أيها الإخوة إذا رأتنا نفس ديننا إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منا النبي قال هذا قال إذا رأيت أمتي تسكت عن ظلم وهو القائل في مشهور عنه الحديث مشهور جدا تعرف العامة والخاصة إذا رأ... إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يدي او شك اي يامه الله بعقاب من عنده لعنا تعم الجميع لانهم سكتوا لا تسكتوا لا تبلحوا السنتكم لا تكتفوا بكره الظلم بل اجوبوا حاصرو احرجوا لاحقوا شهروا به افضحوه بكل لسان بكل لغه بكل وسيله على الاقل تبرئوا بعض ذمتكم بهذا القول واعملوا فرادى ومجتمعين لكي تحاصروا هذا الظلم وتزعجوه من مكانه حالة الاستاتيكو سمونا هذا علم الاجتماع حالة الاستاتيكو مذهلة في بلادنا كانت يحدث أي شيء وبعدين انتبهوا قد رأينا أيها الإخوة قد رأينا الآن الثأر ما حوله الظلمة ثأر زين العابرين مثلا من الذي يريد أن يأثر منه؟ من الذي يريد أن يحاكمه؟ الإسلاميون؟ لا والله العلمنيون؟ لا والله يساريون علمانيون لا والله من؟ كل هؤلاء إيه لأن هذا الظالم لم يتفرد لم يستفرد فقط بالإسلاميين لا لا لا هو عداؤه مع كل من تسول له نفسه أن تقول له لا ملحدا كان أو مؤمنا مسلما أو اسلاميا ايا كان كان نظام زي العابدي بن علي أيها الإخوة يلفق للإسلاميين دائما تهمة الإرهاب دائما والعلمانيين تهم جنسية وأخلاقية لانه أنه طبعا لا يتهم بالإرهاب الكل عدو له هذا ايضا في سائر الدول العربية الكل اعداء لهذه النظم الكل لماذا؟ لأن الكل ذاق ويلاتها ذاق حذاباتها ذاق ثبوها الكل الكل لذلك انتبهوا وأنا هنا من بمبر رسول الله أقول فإذا قيض الله تبارك وتعالى وثل عروش الظلم وهدم صرح أي الظلم ما نوع النظام الذي نريده؟ سيبادر لك المسلم يقول لك نريد نظاما اسلاميا أقول له انتبه أنت تتورط في كارثة تجلبها لأمتك إيش عن نظام إسلامي تريد نظام إسلامي كلام فارغ هذا لا لا لا لا نريد هذا لن لا. سأقول لك أخوك العلماني واللي في الوطن وأنا طيب ضعت خلاص وتبدأ المشكلة من جديد ويبدأ يتدخر الشرف الغرب والبرة والجوه ونعيش في عذبات جديدة ونتحول لتغابس بالدين كمان لا نريد هذا أبدا نريد شيئا يسع جميع الذين حرموا وعذبوا واستثنوا أيها الإخوة وأخصوا من المشاركة في شأنهم في شأن أمتهم هكذا وضاعت أيامهم سدى ما هو هذا؟ نظام حكم نريد نظام حكم جديدا يسعون الجميع وبعدين سأقول كلمة لله و للتاريخ إن شاء الله حقيقة أكثر مفكرين العرب والمسلمين يخيسون أيها الإخوة السياقات على بعضها مع معناها تفترق السياق الغربي بخصوص قضية الدين والسياسة يختلف عن سياقنا الشرق الإسلامي تماماً أصلاً وفصلاً ما حصل في الغرب الأوروبي الوسيط هنا أيها الإخوة ما حصل أن الدين ابتلع السياسة فصارت المطالب المطلوب يعني صار المطلوب تحرير السياسة من الدين صحيح وحرروا سياستهم من الدين ونجحوا نجاحاً نسبياً ما حصل في بلادنا ولا يزال يحصل بطريقه اخرى هو الصوره المعاكسه تماما السياسه ابتلعت الدين ووظفته وتوظفه لمصالحها الخسيسه الدنيئه طبعا واضح جدا واضح ايش بيعمل المفتي مفتي البلد يفتلمين الجمهور ولا الحاكم بامره الحاكم بامره ايش بقول شوفوا لو مره سولت له نفسه ان يفتي وينضم لصالح الجماهير من بكره بكون يا في السجن يا فبئته ومن غير تقاعد كما حتى وانتهى كل شيء ما موظف هذا فنحن نريد في شرقنا العرب والإسلامي أن نحرر الدين من السياسة أكثر ما أتوقيه والله العظيم أن نحكم بأنظمة ديمقراطية حقيقية أيها الإخوة أه؟ لكن ديمقراطيين وين؟ في بلاد المسلمين حتكون في بلاد العرب على خلفية عاداتنا وتقاليدنا وأديانا شيء طبيعي واضح أمور سهلة جدا وأتركوا الدين وحده تنظمه الأمة كما تريد دون أن تبتزه السياسة دون أن تستغله نريد أن نحرر الدين من السياسة كما حر الغربيون السياسة من الدين صورة معاكسة انتبهوا صورة معاكسة لا تخلطوا هذا بهذا هذا ما حدث وهذا ما سوف يحدث بإذن الله تبارك وتعالى أنا قلبي أيها الإخوة كما يقال على يدي أخشى بالذات من غد مصر الحبيبة كنالة الإسلام قلب الأمة العربية الإسلامية انتبهوا إذا قيّد الله لهذه الهبه ان تستحيي ثوره ان تغير الامور انتبهوا على المسلمين على اهل مصر مسيحيين ومسلمين ان يكونوا ايقابا تماما وان يكفوا باتاتا عن المطالبه بنظام ديني بنظام اسلامي هذا كلام فارغ هذا لا نريد ان نسمعه لا يريد احد ان يسمعه من اهل وعي نريد نظاما ديمقراطيا يسع الجميع يشارك فيه الجميع الأقباط والمسلمون وينتصر وينتصف فيه للجميع بصراحة وكل واحد يأخذ قدره أنت حسب مشاركته بحسب ثقاله بحسب وزني أنت وكل شيء كما قلت نحرر الدين من السياسة وخلي دين هذا إله ودين هذا إله بتمشي الأمور أحسن ما يكون إن وقعنا في المطب وقلنا آه نريد نظاما إسلاميا مباشرة يتدخل الغرب هذا المتربص يقول لك من العدل وترفع المسألة حتى لمجلس الأمن الدولي أن يشتف لماذا لا يحكمون ايه بالنظام الاسلامي حتى لو قلت نظام ذنبه ومش عارفه والكلام الفارغ هذا وحنا أعطيهم حقوقهم وقلت لا لا لا بنا ايه نقطع الاستفتاء طبعا سيستفتاء يقول لا نريد ان نفصل ويتحقق المشروع الامريكي الصهيوني وتقسم مصر انتبهوا لعبا فالان حتى اذا حصل اي نوع من الاعادة طبعا هذا لا يقال في الجرائد ولا يقال في التلفزيونات. هذا من تحت لتحت شخصيات معينة خاصة أميركية وغيرها تقول لبعض الإسلاميين لبعض المسلمين ما في مشكلة العالم كله يتغير دقة الساعة الحقيقية لا بأس أنتم اعملوا ما تريدون لكن لا تعادونا كونوا على خلف حلفاء لنا من وراء وراء ونحن سنترككم كلوا لعب هذا ويعتهد أولئك بنشوة الانتصار نحن نريد نظاما إن شاء الله شرعيا عصريا ويحقق الحرية والديمقراطية وحط المتشريع اتدخل غرب قسمت مصر أنا حببت أن أقول هذا في المنبر أود أن يسمعه كل مصري كل من له علاقة بالموضوع لعبة في شيء معين آه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إيا العواقب دائما على أحسن مما نحب ونتأمل إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها السؤال لماذا إخواني وأخواتي الشباء هم الذين فعلوها ليس الكهول وليس الشيوخ شاركوا فيها مشاركات بسيطة لكن الشباب هذه ثوره الشباب لماذا طبعا قد نقترح أو نخترح عفوا أسبابا كثيرة لكن من ضمن ما أريد أن أصدره في قائمة هذه الأسباب أيها الإخوة أولا الأنظمة هي التي أتاها ذلك هذه حسنة غير مقصودة ولا يشكل عليه النظام لكن أتاها ذلك كيف؟ هذا الجيل من الشباب لم يستمع اليه لم يسمعوا ولم يسمعوا شيئا لم يقل لهم احد شيئا صدقوني الأنظمة لم تهتم بهم أصلاً ماتركين هكذا مسكين في يوم من الأيام منهم من عبد الشيطان أه؟ في أكثر الأيام يعبدون فروجهم وشهواتهم غارقون في الانترنت والشاتق والعلاقات الفارقة والكلام الفارغ الشباب طائع تائف لم يسمعوا أيها الإخوة ولم يسمعوا شيئاً ماتركين وحتى في عندنا انحلال وتراجع في مدى التمسك القيمي في القيام عندنا إيه التقليدية والأعراف السائدة في بلاد أنا معروف هذا واضح جداً ونلاحظ هذا ونتأسف عليه فالذي حدث أيها الإخوة أن هذا الشباب فجأة استفاقوا على أنفسهم أيها الإخوة وهم براء من لعنة أخلاق الطاعهويه التي دمغتنا نحن نحن أجيال تربت منذ نعومة أظفارها على احترام الكبير الكبير في السن والكبير في القدر والكبير في المثابة والاعتبار وتسمع الكل وتوقن عراسك والطاط لأنه هذا أبوك وهذا شيخك وهذا أستاذك وهذا شيخ الكتاب وهذا رئيس الجمهورية وهذا رئيس شيء عجيب أخلاق تقبيس الشخص طلع عندنا جيل بحط رجع لجل فوجه أبو ك... ما عندوش ما تعلمش أن يقدس الأشخاص وفي لحظة معينة شايف حاله جيل فقير متخرج من الجامعات ما فيش وظائف بسمع أنه رئيس الحكومة عنده مليارات أنه الوزير هذا عنده مليارات أنه هذاك مهرب مليارات أنه بنت هذا إنجن الشباب أقول لك ليش؟ وأنا متعلم وأنا جامعي لماذا؟ لماذا هؤلاء استعاليك يأخذون كل شيء وأنا ليس لي شيء؟ لم يقل لماذا هذه الآلهة؟ انتبهوا أنا في الخطبة السابقة قلنا أنه كان ماركس بيقول إيه؟ مش الفقر هو الذي إيه؟ يدعو الجماهير للتغيير لا مش الفقر وعي الفقر مش بس الفقر جيب الفقر وجيب الاضطهاد وجيب الظلم وجيب التفاوت الطبقي جيب كل ما تريد من التناقضات العجيبة هذه أنا أقول لك ليست جذيرة ليست صالحة، ليست مؤهلة بذاتها أن تحرك الشعوب إذن، ماذا تتحرك الشعوب؟ بالوعي سأبسط لكم هذا يعني، الفخر، أيها الإخوة قد يكون عاملاً في استقرار مجتمع الفخر، شو يوع الفقر المجتمع يستقر حالة الساتيكو، حالة موت، تتجمد نفسه الفخر هذا قد يكون عاملاً في تفجير ثورة في شعب آخر ما الفرق إذن؟ وهنا يفشل ماركس، ماركس لا يستطيع أن يفهم هذا آه. يعني نظريته لا تفي بتفسير هذه المفارقة، لا هنا الوعي هو الذي يتدخل الخط فعلا الوعي الحقيقي بمعنى شعوب معينة عندها نموذج إطار مفهومي يسمونه إطار مفهومي تفسر به كل هذه المفارقات والتفاوتات يعني الفقر يقول لك الفقر. الفقر حظ وقسمه قادر يا أخي ربنا كاتب هيك أن أطعمه من لو يشاء الله أطعمه هذا منطق الكفانة تبه أصبح منطق المسلمين اليوم قال لك الله بده هيك الله أفقر هذا وأغنى هذا وبعدين بخلعنا قصيدة الإمام الشافعي عشرة أبيات أنه الله أصحى هذا وأمرض هذا وأغني هذا وأفخى فسلم للقضاء والقطر بترتاح وبتبات قرير العين كارثة استتيكو هذا هذا الفقر إذن إيه سيوني من المجتمع لأنه هذا حظ وقسمه يا أخي لا تحترض على قسمة الله الله أعطى هذا إيه مليارات وأعطاك ملاليم أو ما أعطكش ولا حاجة اسكت إيه؟ رحنا خلاص استتيكو واحد ثاني ممكن يقول لك لا الفقر عقاب رباني الله أفقرني وأفقر فقراء مهال الشعبي عقابا لنا أكيد إحنا مقصرين إحنا مقصرين تقول يا أختاي وين تم قصر طب والطاغي هذا إيش مقصر قلت لا هذا نوع من المكر الله بذكر فيه أي ما هو نموذج في التفسير بالنسبة علو الله بستدرجه سنستدرجهم وبالنسبة لي عقاب مستاهل إذا لازم سلم استرتيكو طيب نموذج سار في التفسير هذا صار في أوروبا والعالم صار في الدول العربية قلت لا هذا كله كلام فرق أنا بقائمش بالعقلية اللي يقولك ما لأنه متلاقاش تعلم ديني الحمد لله ما واستخنج دماغه إحنا بامثال هذه الافكار المغلوطه اه طبعا شبتاي هذا شب نشتش هذا والفيسبوك قالك لا انا بشوف الفقر هذا امر معكوس ومنكوس تناخذ تفاوت ليس له مبرر انا شايف انه سبب هذا الفقر والتفاوت هو الاختلاس والسرقه والكربشه والفساد و وهذه مسائل علينا أن نناهضها وأن نقاومها وأن ناضف في سبيل إزالتها. فإن فعلنا اعتدى الهرم بإذن الله. انتهى كل شيء. ما المشكلة؟ أوه، هذه طريقة في التفكير ستحدث الثورة يا حبيبي. انتبه. إذا دخل عالم الدين عاد وأهل الفكر والنخب التعبان هذا دخلوا وأيد هذه الطريقة ممتاز. بزده النار إيش؟ بنزين. بزدهها وقود. انتبه. فهذا هو. فالأوضاع موجودة لكن الوعي كيف تعم حولك؟ كيف تفكك كيف تفهم؟ كيف تفسر الحاصل؟ بعي نموذج لذلك كما قلت لكم انتبهوا انتبهوا لكل ما تسمعون وإلى كل ما يقال وإلى كل ما يقال لكم يوجه إليكم لأن قد به إيه سلب إيه البقية من وعيكم البقية الباقية من وعيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي نقول قلة أدب اياتي الشاب جامعي أو في المرحلة الجامعية لكي يرد على شيخ أو عالم دين كبير ابن ستين وسبعين وثمانين سنة آه كان ينبغي على الشاب أن يلزم الاحترام وأن يوقر الناس ولا يسأل ولا يعترض بهذه هذه قلة أدب من هذا الشاب. فالحقيقة ليست قلة أدب. ممكن تفسرها أنت لأن بمنطق هؤلاء الثائرين الواعين بأنها شعور بالالتزام (commitment). الشاب ببساطة يرى أنه ملتزم بقول الحقيقة حين يرى إيش الباطن إيش يصلح أمامه. شاف شيخ شاف مفتى شاف أي واحد بيتكلم حتى عمنبر بين جمهوره بيتكلم كلام غلط. يطلع الشاب بكل بساطة مسكين ولا عنده نية أن يسيء الأدب ولا قضية الأدب والقداسة يفيد في دماغه هو قضيه التزام. بشوف حاله متربي لأن إحنا أيه ما عطناوش وقت الربي على طريقتنا قطنة الفازدة فتربي هيك بالفطرة بالفطرة أيوة الأخوة ها بطريقة إيه حمل الأمانة واحد يقول لي ليش أنت بديت إن عرضنا الأمانة تعرف ليه عشان بس أوصل لكم معنى من أرخص ما يكون ومن أقدس ما يكون ما معنى أن الإنسان أول إنسان حمل الأمانة هو آدم عليه السلام طيب يعني آدم حمل الأمانة والأمانة هي حرية الاختيار أن يكون مختارا يعني الحرية أن يفعل ما يريد عنده حرية عن يؤمن بالله وأن يغفر بالله مثل ما قال مرة طاغور قال أنا أؤمن بالله لأنه أعطاني حرية أن اكفر به فعلمت أنه إلى حق عظمة عظمة هذه الفلسفة الحقيقية فادم يحمل أمانة أن يكون حرا قبل أن يكون مجتمع لا في مجتمع ولا تناخد طبقي ولا تفوتات ولا مفارقات اجتماعية وغيرها ما فيه ويحمل أمانة الحرية ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحرية قيمة مطلقة ينبغي أن نعشق الحرية بلا قيد بلا شرط حرية في كل آن ومش حريتي ومش حريتك ومش حريتها الحرية هيك من حيث أتت من حيث هي الحرية لكل أحد لي ولعدوي الحق والباطل وهذا ما اراده الله هذه الأمانة لكن هل قام الإنسان بالوفاء بحق هذه الأمانة؟ هذا السؤال فاذا هي قضية التزام الشاب تشعر بحريته يشعر أنه ملتزم أن يقوى الحقيقة رأى الشيخ المفت العام تكلم بالباطل فقام الرجل بكل بساطة قلوا لا أنت قلت يا مولانا هذا كلام متناقض وغير صحيح قل لك قلت أدب أنا أقول لك هذا شعور بالالتزام علينا أن نربي أولادنا بقدر أقل بكثير من أخلاق الطاعوية وتقديس الشخوص والشيء الثاني أن نربيهم على الشعور بالالتزام ما معنى الشعور بالالتزام؟ أن يفعل ما يمليه عليه ضميره ما يرى أنه مدعون ومدفوع لأن يفعله ولأن يقوله وإن لم يكن له جدوى عملية فيما يراه أو يرى غيره وإن كلفه ذلك مصالحه الشخصية هعملها مع انه ضد مصلحتي وضد منفعتي وتقريبا مش هيأثر لاني واحد من ألف سكتين بس الشعور بالالتزام بخليني أفعل وأقول عظمة هذه لو ربيت جيل هيك سوف ترى بعد ذلك عشرين مليون ملتزم مش واحد سوف يتغير كل شيء هذا نوع الأخلاق الجديدة التي نحن الان مدعوون ايها الاخوه ان نربي انفسنا واولادنا والاجيال وان نبشر بها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ابرم لأمة محمد صلوات ربي وتسليماته عليه امر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه انوف اعدائك يؤمر فيه بالمعروف